مساله عرفناها في الواجب المخير كذلك في المحرم المبهم قال النظم رحمه الله تعالى ذاكرا لي مذاهب الاصوليين في هذا النوع الأمر من اشياء بفرد عندنا يجب منها واحدا معينا وقيل كلا وبواحد حصل وقيل بل معينا فان فعل قيل فاهو اسقطه يختاره مكلف فان سما لعلمها لفعلها فواجب عليها أو تركها عقبا في أدناها ذكر المذاهب وهي اربعه على المشهور عند الاصوليين وعرفنا قبل ذلك حقيقة الواجب المخير وانه أمر كما عرف هنا الأمر بفرض من أشياء الأمر بفرض من أشياء يعني ثم أمور معينه ومخصصه ومحصوره عرفنا ان هذا القيد لابد منه أن تكون معينة وإلا صار داخل في مفهوم المطلق وإذا كان كذلك حنيذ يكون الأمر بواحد منها لا على وجه التعيين لا على وجه التعيين هذا النوع يسمى ماذا يسمى واجبا مخيرا والجمع بين الايجاب وبين التخيير لا تناقض فيه خلاف في للمعتزله هنذا هو واجب باعتبار القدر المشترك وهو محل تعلق الوجوب وأما التخيير الذي هو فعل شيء وترك اخر هذا متعلقه الخصوصيات اذا فرق بين الايجاب وبين التخيير فمحل الإيجاب شيء ومحل التخيير شيء آخر اذا الواجب المخير إجاب شيء مبهم من اشياء متعدده محصوره وذكر الاصول امثله لها كخصال الكفارة وجزاء الصيد وفديه الاذى وهو جائز عقلا اتفاق اهل السنه والجماع انه جائز عقلا خلافا للمعتزله نماني المعتزله وعندهم ممتنع عقلا لانه لا يمكن ان يجتمع الإجاب مع التخيل كيف يكون واجبا فيكون مخيرا فيه هذا يختلف فهنا اذا كان كذلك إذا اذا اذا خير بين هذه الامور جوز له الترك وإذا جوز له الترك امتنع الايجاب كيف يكون واجبا مخيرا عرفنا ان الجهه مفكه هذا المراد الجهه مفكه بمعنى ان متعلق الوجوب يختلف عن متعلق التخيير متعلق الوجوب هو القدر المشترك ومتعلق التخيير هو ذات الأشياء المذكوره الخصوصيات هذا الذي حققه ابن الحاجب كما مر معنا <تصفيق> وإذا قلنا بجوازه قال انه الوصول فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه واي واحد منها فعل سقط الفرض أي واحد منها فعل سقط الفرض لاشتماله على الواجب لانه لا هو الواجب بمعنى أن كفاره خير بين أمرين مثلا حينئذ كل واحد منها محل للواجب لانه واجب بعينه لماذا لاننا قررنا أن متعلق الايجاب ما هو القدر المشترك ولو القدر المشترك هذا في الذهن واحد لا بعينه هو المراد بواحد لا بعينه هو القدر المشترك وجوده وجود ذهني لكن يوجد في الخارج في ضمنه افرادي حينئذ يوجد فيه الوجوب ليس هو الواجب هذا المراد به بهذا التعبير وهو تعبير دقيق قال الاجتمال على الواجب لانه لا واجب ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح خلافا للمعتزله كما كما سيذا سيعت... اذا هل الجميع جميع خصاله واجبة واجبه الجواب لا لماذا لأن الواجب متعلقه القدر المشترك وهو معين كيف يكون معينا نقول هو معين بالنوع لا بالخصوص معينا بالنوع لا, لا بالخصوص هذا الذي يذكر في كتب الاصول قال هذا القول هو المرجح عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية ونقله الشيخ ابو حامد السرعيني عن مذهب الفقهاء كافه والقاضي ابو بكر عن اجماع سلف الأمة وهذا اشبه ما يكون بي في المسألة اذا الأمر من اشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا معينا هذا تعريف وهو تقديم لي القول الاول الامر من أشياء أي معينة بفرض عرفنا متعلق به بقوله الامر يعني بفرض مبهم في الظاهر عندنا أي في حكمنا كما عرفنا سابقا يوجب من هذا خبر المبتدا الأمر يوجب يوجب خبر المبتدا منها أي من هذه الأشياء واحدا لا اثنين ولا اكثر خلافا للمعتزله ما عينه يعني غير معين فما نافيته عينه الالف للإطلاق ونائب الفاعل يعود إلى الى الله عز وجل حينئذ ناخذ من السياق يعني قد قال أين مرجع الضمير قل من السياق يعني الذي يحكمه الله عز وجل وهذا تقرر في اول الكتاب فاي ضمير يعود الى الحكم فالمراد به الله عز وجل اذا يوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك القدر المشترك هذا معين بالنوع لا بالشخص معينا بالنوع لا بالشخص فيوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين لها لانه المأمور بها وعرفنا ان المراد بقولهم واحد لا بعينه أن هذا لوجد له في الخارج واحد لا بعينه اصلا واحد يدل على فرد لا بعينه هذا فيه تردد الواحد يدل على شيء متعين لا بعينه حينئذ نقول ماذا هذا لا وجود له في في الخارج انما يوجد في في الذهن قدر مشترك بين الخصائص كلها فهذا وجوده بالذهن لا لا في الخارج حينئذ هل يجوز طلبه نقول نعم يجوز طلبه لا باعتبار ذاته وانما باعتبار افراده لا باعتبار ذاته وانما باعتبار ماذا باعتبار وجوده في ضمن افراده حينئذ صحه ان يطلب واذا كان كذلك حينئذ لا مانع ان يقال بأن متعلق الوجوب هو القدر المشترك ولذلك قالوا فيجوز, فيجوز طلبه في ضمن الأفراد وام المستحيل فوطلبه دونها لانه أمر عقلي والشرع متعلق ماذا فعل المكلف هذا الاصل وهذا أمر عقلي بمعنى كلي من الكليات كما نقول الرجل مفهومه ماذا رجل رجل مفهومه بالغ من بني ادم ذكرٌ بالغ من بني آدم ليس عندنا رجل في الخارج لا زيد ولا عمروٌ ولا خالد صحيح ليس عندنا كذا نقول هذا رجل ثم لا يوجد في ضمن أفراده وإنما يوجد زيد فتصفه بكونه ماذا رجلاً ولذلك صح الاخبار به عن كل فرد من أفراده زيد رجل عمر رجلٌ هكذا إلى ما لا نهاية صح التعبير أو لا صح التعبير إذًا جميع الأفراد داخلة تحت مسمى رجل هو موجود في ضمن كل فرد من الافراد كالانساني والحيوان ونحوه اذا لا مانع عقلا وهو واقع شرعا ان يكون متعلق الوجوب القدر المشترك ثم يطلبه الشارع لا باعتبار ذاته فإنه مستحيل وانما باعتبار وجوده في ضمن أفراده هذا الصواب في في هذه المساله وهو ما قرره كذلك ابن الحاجب أن متعلق الوجوب القدر المشترك بين الخصال ولا تخير فيه لانه واحد ولا يجوز ترقم إذا انتبه هذا واحد سياتيك فيما إذا فعل الجميع أو ترك الجميع في المساله الاتيه إن, ان هو شيء واحد اذا هو معين هو معين اذا ليس الوجوب متعددا هنا ليس الوجوب متعددا وانما هو, هو شيء واحد الخصال هي أفراد لهذا الكل المقدر في في الذهن وأما متعلق التخير فهو الخصوصيات اي الاشخاص خصوصيات الخصال التي فيها التعدد ولا وجوب فيها ولا وجوب فيها اذا العتق ذاته ليس واجبا كذلك الاطعام والكسوه ذاتهما ليست واجبتين وانما الواجب ما هو القدر المشترك اين يوجد ان امتثل واحدا من هذه الامور يريد تحقق فيه الوجوب لانه واجب بي بعينه ولذلك يستوي فعل الجميع أو ترك الجميع في الثواب والاثم كما كما سياتي وا اما الادله دل على ذلك فعرف دليل العقل ودليل الشرع أما دليل العقل فلا مانع عن يقول السيد لعبده افعل كذا وكذا وكذا لا اوجب عليك الجميع ولا اديز لك الترك للجميع هذا جائز عقلا او لا لا اذن عقلا وقبل ذلك وروده بالشرع بي بصيغه او واتفاق اللغه العربيه على أن أو تاتي لي للتخير فاذا كان كذلك وجوده الشرعي ووقوعه دليل على ماذا وقوعه شرعا دليل على جوازه عقلا لان البحث بالجواز انما المراد به العقل إذا رأيت كلمة جائز في كتب الاصول فالمراد بها ليس الجواز الشرعي وإنما يعبر في الشرع به بالوقوع وقع او لم يقع يعني جاء ام لا ام لم يجي اما الجواز اذا اطلق فالمراد به ماذا الجواز العقلي هكذا الاصطلاح ولذا قالوا جائز هذا جائز بمعنى أنه جائز جائز عقلا وأما هل يتعين بالاختيار او بالفعل القول الاول هذا فيه قولان لي لاهل الاصول ولا ينبني عليه خلاف هل يتعين به بالفعل او به بالتلبس به أو او او بالاراده الزركشي اورد فيه تشنيب المسامع تعريفا للواجب المخير بقوله وهو الكل المشترك بين الخصال المأمور بها عرفه بماذا بالكل المشترك هكذا وعنقل عن بعضهم في البحر المحيط الكلي المشترك ولعل المراد به الكل هنا الكل المشترك وقد يطلق بعضهم ماذا الكل على الكل والعكس بالعكس يعني قد يتوسع بعضهم بالعبارة فيطلق الكل على الكلي لان ثم فرق بينهما في الاصطلاح فالكلي ليس هو عين الكل ولكن ذكر عن بعضهم أن ان الواجب المخير ذكره في البحر المحيط أن الواجب المخير هو الكلي المشترك فالكلي المشترك هو ماذا هو القدر المشترك ايمان يكون فيه تصحيبا في الكتاب أو او نحو ذلك والمعنى والمعنى واضح كما ذكرنا سابقا قال في التحبير فعلى هذا القاضي وابن عقيل يتعين ذلك الواحد بالفعل وذكره ابن عقيل عن الفقهاء والاشعري بمعنى أن عامه الفقهاء على أن المأمور به واحد لا بعينه ويتعين حينئذ ذلك الواحد بماذا بالفعل لا بالاختيار يعني بكون يتلبس به فيتتلبس به حينئذ صار صار واجبا ولا ينبني عليه ماذا كبير فائدة كما ذكرنا سابقا وذكرنا الدليل كذلك فيما يتعلق به فيما هذا هو القول الاول القول الثاني اذا القول الاول اشار الى بقول الامر من اشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا معينا وهذا محل اتفاق بين بين السلف قول الثاني ان كل واجب ان الجميع الكل واجب ولكن يعني كل كل الخصوصيات من الاعتاق والكسوه وماذا ها هذه كلها خصوصيات وكلها واجبة كلها واجبه ان الكل واجب ولكن يسقط بفعل واحد منها وفرق بين هذا القول قول السامه لان القول السابق الأول المرجح وماذا أن ان هذه الخصوصيات ليست هي الواجبه وإنما هي محل للواجب عند المعتزله لا هي بعينها واجبه هي بعينها واجبه فرق بين النوع فعلى القول الأول لا يصف لا يصف لا يصف هذه الخصال بكونها واجبته وعلى قول هذا الذي ذكره عن المعتزله يصف الكل بالوجوب اذا أن الكل واجب وعلى واحد لا بعينه إذا فرق بين بين قولين الامر من اشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا وهنا قيد كلا إذا فرق بين القولين بين ان يقال جميع الخصوصيات واجبة بين ان يقال واحد منها لا, لا بعينه القول الثاني أن الكل واجب لكن يسقط بفعل واحد بفعل واحد فالكل واجب لكن لا على معنى انه يجب الاتيان بجميعها بل يسقط الوجوب بفعل واحد منها وهذا فيه شيء من من التعارض والتناقض إذا وجب الجميع لم يجوز له الترك كذلك كيف يقال وجب الجميع ثم يجوز له ترك البعض هذا التناقض هذا هذا تناقض اذا القول الثاني أن كل واجب ولكن يسقط بفعل واحد منها ولكن المراد بقولهم أن الكل واجب على معنى أنه يسقط الوجوب بفعل واحد منها وليس المراد انه لا بد ان يأتي بها جميعها لا واشار له الناظم قوله وقيل كلا وبواحد حصل وقيل كلا يعني كل الخصال واجبه وبواحد حصل وهذا فيه تعارض شيء من التعارض في ظاهره واجابوا عنهم قال وقيل كلا أي وقيل يوجب يعني الأمر بواحد من أشياء على واجب المخير قيل يوجب كلا أي الكل أي أي الكل فيثاب بفعلها ثواب فعل الواجبات يعني لو اتى بها جميع اذا قلنا الكل واجب حينئذ لو فعل الجميع معا يثاب ثواب الواجبات ثواب الواجبات بخلاف القول الاول فلو اتى بها جميعا يثاب على واحد على اعلاها كما كسياتي فالثواب على اعلاها على البقيه قالوا يثاب عليه ثواب الندب لماذا ثوابات لم تجب اذا هذا القول إذا فعلها كلها حينئذ يثاب عليها جميعها ثواب الواجبات لأنها كلها تعلق بها الوجوب قال هنا فيثاب بفعلها أي كلها ثواب فعل واجبات لا واجب واحد ويعاقب بتركها كلها يعني جميع عقابه ترك واجبات لا ترك واجب واحد قال وبواحد حصل اي بواحد منها من هذه الواجبات الثلاث الكفارة حصل أي ويسقط الكل بالواجب بواحد منها حيث اقتصر عليه اذا الجميع واجب جميع الخصوصيات جميع الخصال واجبه لكن يحصل امتثال الواجب بماذا بفعل واحد منها حينئذ يكون ممتثلا ويسقط وتال الوجوب به الذمة قالوا لان الامر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها الأمر تعلق بها كلها على وجه الايجاب ولكن المطلوب منه من المكلف ماذا أن يفعل واحدا منها هذا فيه شيء من التعارض قال المحل قلنا انس لمذانك لا يلزم منه وجوب الكلي لا يلزم منه وجوب الكلي لجواز أن يكون وجوبها بدليا المرتب عليه ما ذكر من أنه يثاب بفعل ثواب فعل واجبات ويعاقب بتركه عقابه ترك واجبات بمعنى أنه اذا سلم بانه ان فعل اي واحد منها اسقط الوجوب صحيح قالوا إذا كان الأمر كذلك يلزم منه أن يكون الجميع واجب قلنا لا لا يلزم لماذا لانه قد يكون واجبا على وجه البدل وفرق بين الواجب على وجه البدل وان يكون الواجب على جهه الجمع حين فرق بين المسالتين فلو قيل لأن هذا متحد مع القول السابع كونه فعلا واحدا فاسقط الوجوب لا فرق بين القولين صحيح لا فرق بين قول الثاني قول المعتزله وقول القول المرجح بل المسألة أصرها عند جميع القائلين بها أنه لو فعل واحدا أسقط الوجوب لكن الخلاف هل الجميع واجب ام لا فالمعتزله عندهم ان جميع الخصال واجبه وعند ما نقل عن السلف انه ماذا أن الواجب واحد لا لا بعينه لكن لا يلزم من كونه اذا فعل واحدا براءه الذمة أن يكون الجميع واجبا لماذا لجواز أن يكون الوجوب هنا على على البدن فإذا كان كذلك فقولهم باطل من اصله قال الزركشي في البحر الثاني وبه قال المعتزله الكل واجب الكل واجب ثم منهم من يقتصر عليه يعني يقف على هذا الكل واجب ومنهم من زاد وقال الكل واجب على التخيير والبدل إذا على التخيير والبدل لا اشكال فيه يعني فيه اشكال باعتبار ماذا باعتبار وصف الجميع بالوجوب لكن يخف الأمر عندهم بماذا بكونه على البدل او عول التخيير فالقول الثاني المنسوب للمعتزله بكونه واجبا على التخيل والبدل اقرب الى القول الاول من كون أن الكل واجب قال وإذا فعل بعضها سقط به وجوب بقيها هذا متفق عليه وحكاه القاضي عن الجبائي وابنه وبعض أصحابه وبعض الفقهاء قال الباجي واختاره ابن خويز منداد من ملكية العراق منداد منداد قال واليه ذهب بعض اصحابها بحنيف يعني قالوا المعتزله لم ينفردوا ب بل قالوا بعض الشافعيه وقالوا بعض المالكيه وقالوا بعض الحنفية قال الزركشي ولم يصحح امام الحرمين جويني النقل عنه يعني عن أبي علي الجبائي الجبائي قال لانه لا يؤثم التارك اثم من ترك واجبات لم يصحح النقل عن ابي علي الجبائي لماذا لأن ابي علي لم يؤثم من ترك الجميع ترك ماذا على جميع الوا ياثم على ترك واجبات ولا إذا فعل الجميع يثاب على فعل واجبات هذا يدل على ماذا على انها ليست عنده كلها واجبه فإذا لم ياثم بترك واجبات ولم يثب بفعل واجبات حينئذ يكون الشان ماذا يكون قد اختار ان الواجبه واحده يعني كانه وافق القول الأول حينئذ النظر به بهذا الاعتبار لما لم يؤثم حينئذ نقل او صحح الجويني أن هذا القول المنسوب لابن علي ليس بصوابه ليس بصوابه هذا الاعتبار يعني بالتاثيم و, و... والثواب قال ولم يصح إمام الحرمين النقل عنه قال لانه لا يؤثم التارك اثم من ترك واجبات اذ لو قال بهذا القول وهو أن الكل واجب لزمه ماذا أنه لو ترك الجميع يأثم اسم تارك لوجباته ابو علي لا يقول بذلك فدل على انه خالف المعتزله ولا يثيب لمن فعل الجميع ثواب واجبات ومن فعل واحدا سقط عنه الوجوب فلا خلافة في المعنى على هذا التفسير لا خلاف فيه في المعنى قال الزركشي قلت ماخذ ما الخلاف ليس ما ذهب اليه من الحرمين وهو الثواب والعقاب وهو ما اعتمد المحل في شرح جمع الجوامع وانما ماخذ ما الخلاف الحسن والقبح العقليه هذا محله محل النزاع محل النزاع لانه خيره بين ماذا بين امور فاذا قلنا بأن الواجب واحد لا بعينه حينئذ عند المعتزله ان الاجاب عقلي لانه مرتبط بماذا بالتحسين فإذا كان كذلك فكل واجب في الشرع خاص فهو للمقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص اذا كان كذلك وحينئذ كيف يقال بانه يخير بين واجب وليس بواجب فلابد ان يجعل الجميع ماذا أن يجعل الجميع واجبه لاتصاف كل واحد بماذا بالحسن الخاص اذا الحسن الخاص هو الذي يقتضي الايجاب فيكون واجبا فاذا خير الشارع المكلف بين ثلاثة أشياء وكانت واجبه اذا يلزم من ذلك يعني واحد لابعينه يلزم من ذلك ان يكون الجميع واجبه لماذا لانه لو فعل الاول لابد ان يوجد فيه المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص ولو فعل الثاني لابد أن يوجد ان يوجد فيه المقتضي وهو الحسن الخاص وكذلك الثالث اذا نقول بكونها كلها واجب. هذه حجه المعتزله وهو الذي ذكره الزركشي قال قلت ما أخذ الخلاف الحسن والقبح العقليان اذ الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص الحسن الخاص يعني باعتبار الخصوصيه والصلاه واجبة فيها حسن خاص يقتضي الإيجاب اذا الحسن قد يكون عاما مطلقا يقتضي الحكم مطلقا الحسن يقتضي الإيجاب ايجاب ماذا هذا مسكوت عنه لكن إذا أثبت واضيف إلى صلاه أو زكاه أو صوم أو حج حينئذ يكون ماذا يكون المقتضي هنا الحسن الخاص فرق بين المطلق الحسن والحسن المطلق قال اذا الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص فيجب حينئذ عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص إذا خير بين خصال وكل واحد منها إذا ادها اد واجب لا بد ان يوجد فيه المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص هذا الذي ذكره هنا عن ابي علي الجبائي قال فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص وإلا وقع التخيير بين حسن وغيره فكيف يقع التخيير في الواجب بين حسن وغيره هذا ممتنع هذا ممتنع لابد من وجود المقتضى للوجوب قالوا هذا التحقيق ما نقلوه عنه وأنه لم يرد ما لمحه الإمام من الثواب والعقاب ولهذا قال الناصرون لمذهبه ان ايجاب مبهم ممتنع ايجاب مبهم ممتنع وهذه العله التي ذكروه فيما سبق في رد القول الاول ايجاب مبهم ممتنع لماذا إذا كان واحد من الثلاثه واجبا واثنان غير واجبين الا اثنان من المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص اذا لو كان واحدا منها واجبا لا بعينه اقتضى ماذا ان الاثنين آخرين ليس واجبين واذا لم يكن واجبا بين قد خليا عن المقتضى للايجاب وهو الحسن الخاص حينئذ سو بين حسن خاص اقتضى الوجوب وبين غيره وهذا ممتنع وهذا هذا ممتنع قالوا ايجاب مبهم ممتنع إذا كان واحد من الثلاثه واجبا واثنان غير واجبين لخلى اثنان من المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص فلا بد وان يكون كل واحد بخصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه من أجل أن يصح التخيير بين خاصيه هي واجبة وخاصه أخرى هي واجب لابد ان يكون الجميع فيه وصف خاص يقتضي الاجابه والحسن الخاص قال ولكن كل منهما يقوم مقام آخر ولهذا يسمى بالواجب المخير فتسميته عند المعتزله واجبا مخيرا باعتبار ماذا باعتبار أن كل واحد منها يقوم مقام آخر مقام مقام الاخر هذا قد يفهم منه أن القائد بأن بان الواجب المخير أن كل واجب على مذهب المعتزله أن كل واجب على وجه التخيير والبدل أقرب من من أطلق ماذا القول بأن كل واجب لان النقلع عنهم بقولين أن كل واجب فسكت أن الكل واجب على وجه التأخير والبدل اذا الثاني يكون هذا التقرير اقرب مما من الأول اذا يسمى واجبا مخيرا لكون بعضها يقوم مقام بعضه اما باعتبار الايجاب فكل واحد منها يعتبر واجبا لماذا لانه إذا فعل واحدا منها عين لدب أن يكون فيه الوصف الخاص المقتضي للايجاب لأن الشرع عندهم تابع للعقل كما مر معنا في التحسين والتقبيح في اول الكتاب قالوا على قول المعتزله يجب الجميع على التخيير فظاهره متناقض في نفسه يجب الجميع على التخيير كيف هذا يكون يجب الجميع بمعنى انه لا يجوز الترك ثم يكون مخيرا جاز الترك إذا هو متناقض هذا ظاهر ما ينقل عن علم المعتزله فظاهره متناقض في نفسه اذ معنى وجوب الجميع أنه لا يبرئ إلا بفعلها كلها هذا الاصوب إذا قيل الجميع كلها وقيل كلا أي جميع الخصال واجبه اذا لا تبرأ الذمه إلا بفعلها كلها ومقتضى التخيير أن يبرئ بفعل أيها شاء ولا يرتميا ولا ولا يرتميا هذا الظاهر ما نقل عنهم وانما مرادهم بوجوب الجميع أنه لا يجوز ترك الجميع يعني فسر واراد ان يؤول لاشاعرهم ضد المعتزله ويردون عليهم كثيرا لكن احيانا يقفون موقف العدل والانصاف حينئذ اراد أن ينصف المعتزله هم لا لم يريد ذلك وانما اراده ما اذ انه لو ترك الجميع اثما هذا مراده وهذا معنى صحيح او لا معنى صحيح لا اشكله في الجميع متفق الاربع المذاهب متفق على أنه لو ترك الجميع اثم ترك الجميع اثي مراد بوجوب الجميع أنه لا يجوز ترك الجميع هو كذلك وهو الصحيح لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع هذا الذي وقع عندهم نزاع او وجوب الجميع على على البدلي لا على الجمع بمعنى ان لم يفعل هذا فعل هذا وهم ذا الجمهور يعني عند الجمهور ماذا ان لم يفعل هذا فعل هذا لكن ما فعله يكون هو الواجب وما لم يفعله لا يكون واجبا في حقه ولذلك ذهبوا إلى انه لو فعل الجميع مره واحده اثيب ثوابه واجب واحد وهو اعلاه والبقيه يكون ماذا يكون مندوبا في حقه يكون مندوبا في حق هذا يحتاج الى دليل لكن هذا الذي جرى عليه أهل الوصون اذا مرادهم بالواجب المخير بايجابه بايجابه لجميع الخصال أنه لا يجوز ترك الجميع وهذا متفق عليه بين أرباب المذاهب هنا في الواجب المخير لكن لا يلزم من ذلك أنه يجب فعل الجميع أو وجوب الجميع على البدل قال وكان الغلط في هذه المساله قد الزركة زركشي البحر المحيط وكذلك ذكره قبله الطوفي في شرح المختصر البلبل قال وكان الغلط في هذه المسألة اما من المعتزله حيث ظنوا أن الوجوب مع التخيل لا يرتميان يعني على ظاهره هذا هو الظاهر انه على على ظاهرنا نحتاج الى ليله اما من المعتزله على الخطا اما من المعتزله حيث الظن أن الوجوب مع التخيير لا يجتمعان وهو كذلك لا يجتمعان صحيح لكن لا يجتمعان مع انفكاك الجهه ولذلك على القول الأول قلنا لابد من فكل جهه يعني واجب مخير في ظاهره انه متناقض هو كذلك لا يجتمعان لكن عندما نقول محل الواجب شيء ومحل التخيير شيء اخر فمتعلق الوجوب غير متعلق التخير حينئذ لا تناقض لكن لو قلنا المحل متحد صار ماذا صار متناقض لو قلنا القدر المشترك هو محل الوجوب ومحل التخير هو القدر المشترك تناقض او لا تناقض ولو قلنا بان الخصوصيات هي محل الوجوب وهي محل التخير حصل تناقض او لا حصل تناقض فالمعتزله عندهم انهما لا يرتمعان الذي هو الوجوب و الا تخيير باعتبار محل واحد لما فهموا ذلك حين قالوا هذا تناقض او من النقلين عنهم بان وافقوهم على عبارة موهمه والذين قاله القاضي عبد الوهاب في كتاب الفاده عنهم أن الجميع واجب على على البدل اذا هذا الأنسب أن يكون الجميع واجب على على البدل يعني الالي يقبي مذهب المعتزله هكذا ال ان يقال بانهم اعتقدوا أن الجميع واجب على على البدل وإذا ترك الجميع ايندي نكون آثما به بهذا الاعتبار لكن تسميته واجبا يكون ماذا يكون خطا يكون ماذا يكون خطا يعني خلاف في اللفظ فقط والمساله هي كان يكون بها خلاف في اللفظ وقيل كلا وبواحد حصن اذا المذهب الثاني وبه قالت المعتزله أن الجميع جميع الخصال واجبه كل واحد معينه يسمى ماذا يوصف بكونه واجبا ثم إذا ترك الجميع ياثم واذا فعل واحدا منها حينئذ قد أسقط البقيه قول الثاني أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى يعني واحده كالقول الاول ليس كقول المعتزله واحد لكنه ماذا معين عند الله او مبهم عند عند العبيد ويسقط الوجوب به وبفعل غيره من الأشياء المذكوره الاشياء المذكوره لكن يلزم ماذا منهم يلزم أنه إذا لم يفعل ذلك المعين عند الله عز وجل فعل غير الواجب ولذلك صرح بعضهم بماذا أنه فعل ندبا أسقط به الواجب حينئذ يقوم الندب المقام الواجب وهي مسألة أخرى هل يقوم الندب مقام الواجب او لا يذكر هذا المثال لتلك القاعدة وهي أن الله تعالى عين واحدا لا بعينه ثم ابهمه على المكلف فان فعل ذلك أصابه وقد فعل الواجب والا لم يصبه وفعل غيره حينئذ فعل غير واجب صحيح قد فعل غير الواجب ما حكمه قد فعل ندبا نفلا فاسقط النفل الواجب هكذا يقال اذا القول الثالث ان الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى ويسقط الوجوب به وبفعل غيره من الأشياء المذكوره بل واحد معين عند الله غير معين عند المكلف لكن عالم الله أنه لا يختار إلا فعل ما هو واجب عليه وهذا تفصيل سياتي ايضا واختياره معرف لنا أنه الواجب في حقه وعلى هذا فيختلف بالنسبة الى الى المكلفين يعني إذا قيل الواجب واحد معين عند الله عز ففعل زيد من الناس العدق فما هو الواجب عليه العدق العدق وعين فعل آخر ماذا فعل الكسوه ما الواجب عليه ها الكسوه إذن اختلف الواجب او لا اختلف باختلاف اختيار المكلف اختلف باختلاف اختيار المكلف لو لم يصب الواجب فعله على على هذا القول ذكره الزركشي في البحر المحيط انه ان فعل فقد فعل ماذا الواجب المعين عند الله عز وجل فان لم يفعله وهو قول آخر سياتي معنا توجيه في هذا القول حين يكون قد فعل نفلا قام مقام الواجب قال واشار اليه الناظم قوله وقيل بل معينا فان فعل خلافه اسقطه وقيل بل هذا للانتقال ليس الاضراب بل ولو جعلنا القول هذا مقابل القول السابق قد يكون فيه معنى الاضراب وقيل بل معينا يعني أوجب ماذا معينا لكن عند الله عز وجل فان فعل خلافه أي خلاف هذا المعين اسقطه بمعنى انه اسقط الواجب وبرئت به الذمه قال هنا وقيل بل الواجب في ذلك واحد منها معينا عند الله تعالى اذ يجب أن يعلم الامر المأمور به يعني إذا اوجب الله عز وجل شيئا ما هو عامر هل الامر يأمر بما لا يعلمه جواب لا اذا هذه باب تحقيق العلم لله عز وجل هل الذي بشيء يعني فهو معين عند الله تعالى هذا مقطوع به لان لانه طالبه ويستحيل طلب المجهول فان فعل خلافه اسقطه فان فعل المكلف المعين فذاك وان فعل خلافه أي غيره منها اسقطه أي سقط الواجب بفعل ذلك الغير لأن الأمر في الظاهر بغير معين قال في البحر حكاه ابن قطان مع جلالته يعني هذا القول فاسد وانبغي ان يقال لكن حكاه ابن قطان مع جلالته ولا ولا غروة في ذاك لا عجب لماذا لأنه في مقام بحث الكتب ونقل المسائل يذكر القول الضعيف على عادته ويذكر القول الشاذ يذكر القول الضعيف والصحيح اخوي فتجمع الاقوال كما تجمع الحديث الضعيف مع ما غيره فلا غرابه أن ينقل ابن قطان مع جلالته هذا القول وان كان ضعيفا وقال في المحصول إن أصحابنا ينسبونه إلى المعتزله وهو يكون معينا عند الله تعالى مبهما عنده عند المكلف فإن فعل اي ينيد اسقط الواجب فالاشاعره ينسبونه إلى المعتزله والمعتزله إلى أصحابنا يعني الاشاعره اتفق الفريقان على فساد كل منهم يتبرى منه المعتزله قال قول قول ولا شاعر يرمونه على المعتزله وكل منهما يفسده يقول هذا فاسد قول باطل لكن كل واحد ماذا رمى بني بداياه وسلته القول على على الآخر ولذلك يسمى قول التراجم أو لا تراجم قال هنا قال في المحصول ان اصحابنا ينسبونه الى المعتزله والمعتزله الى اصحابه واتفق الفريقان على فسادهم ولذلك قال صاحب المصادر لو ذهب ذاهب إلى أن الواجب فيها اي أن الواجب فيها واحد معين عند الله غير معين عندنا كان خلافا من جهة المعنى وجرى مذهب التكليف ما لا يطاع يعني هذا القول ينبني على التكليف بما لا يطاع حينئذ نكون ماذا يكون الخلاف معنويا ولعل الخلاف المعنوي باعتبار ماذا باعتباره أنه إذا اوجب واحدا بعينه ففعل غيره حينئذ قام النفل مقام الواجب الا معد هذا لا يكون فيه تاثيرا لا يكون في تأثين الا بهذا الاعتبار فيكون معينا عند الله تعالى غير معين عند العبد فإن فعل ذاك المعين لا يعلم الغيب ما الذي عينه الله عز فإن فان فعله اصاب فان لم يفعله بعينه حينئذ نقول أوقع نفلا مقامه مقام الواجه فارجع ولذلك قال هنا صار ماذا هذا الخلاف صار خلاف معنوي وجرى مجرى تكليف ما لا يطاق هذا مما لا يذهب إليه أحد يعني لم يقل به أحد من من اهل الاصول انتهى قالوا قد علمت فساده قال في التحبير عندنا حنابله وقال ابو الخطاب غير هو معين عند الله تعالى علم أنه لا يفعل غيره هذا أخص من القول السابق يعني معين عند الله عز وجل عالم ان زيد من الناس لا يفعل غير هذا المعين اذا سيفعل ماذا ما عينه الله تعالى اذا هل سيخرج عن الواجب الجواب لا بل سيفعل ما أراده الله عز وجل وثم اختيار اخر انه قد يفعل ذلك وقد لا يفعله فان فعله اصابه اصابه وان لم يصب فعينيد أقام النفل مقام مقامه الواجب هذا نسبه لي ابي الخطام كلذاني من أصحابنا وهو معين عند الله تعالى عالما أنه لا يفعل غيرهم فحينئذ يختلف الواجب باختلاف الفاعلين هذا الواجب عليه الكسب وهذا الواجب عليه الاطعام هذا الواجب عليه العدق اذا اختلف الواجب باختلاف المكلفين ولا غرره ولا غرو في ذاك لا اشكال فيه قال ورده ابن حمدان بانه لو مات قبل أن يفعل شيئا ولم يغفل عنه بانه لا وجوبة وخلاف الاجماع لكله قوله قوله فاسد وقال الرازي في المحصون أصحابنا ينسبون هذا القول الى المعتزله والمعتزله إلى أصحابنا واتفق الفريقان على فساده قال في التحبير ويسمى قول التراجيم كسر الجيم لأن كل من الأشاعر والمعتزله ترويه عن الأخرى وهي تنكرهم فاتفق الفريقان على خلافه لذلك قال السبكي وعندي أنه لم يقل به أحد عندي عند السبكي أنه لم يقل به أحد قال المرداوي قلت ليس الامر كذا قال ابو الخطاب هو نفى ماذا نفى أن يقوله احد ولم يعتبره يعلمون أن ابو الخطاب قالوا لكن هم كذا فلا ينسبون الحنابل شيئا بتاتا نادرا ما وجدت احدا من الاشاعره هؤلاء ولا سيما الشافعيه ينقل عن حنابل قليل جدا يقول عن عن هم لا يعترفون بالحنابل اصلا ولا ولا وصن. هذا هو الحقيقه قال قلت ليس الأمر كذلك فقد اختاره الإمام ابو الخطام من امه اصحابنا وهذا يكفي يعني ثباته فيه في مذهب الحنابلة كان الحنابلة في في اصولهم عندهم اشياء كذا هكذا يعني ليست جيده وهم انهم يسيرون على على طريقه الشافعي المتكلمين ناصر كانوا يتنزهون عن كثير مما وقع فيه المتكلمون لا سيما انهم يتبعون الامام أحمد رحمه الله تعالى فكان الاصل ماذا أن يكونوا على على السلف ولا يتخيرون في كثير من المسائل توافقوا فيها الاشاعره او حتى انهم يلينون الخلاف مع مع الاشاعره ولذلك كثير ما يقول المرداوي في مسائل تقابل المعتزله يقول عند اهل السنه ويقصد بهم كذلك الاشاعره بل يطلق عليهم كما سياتي انهم ائمه لسيمه المعتزله أو او غيرهم على كل الاشاعره لا يعترفون بالحنابل البته ولذلك لا يريدون قولا لهم في كتبهم عمدا وقصدا وليس المراد به انهم لم يقف على كلام الخطاب لا ينقلون عنه ولذلك الزركة نفسه في في مواضع في البحر المحيط ينقل عن ابن تيميه المجد ويقول عن شكر الاسلام ولك في مقام الرد ليس في مقام الاثبات الا ان شاء الله عز وجل يعني مما لم أقف عليه لكن الغالب انهم هكذا هم اوردوا انفسهم الموارد والمهن لانهم موافقوهم لو لو ارادوا أن ان ينتحل مذهبا يوافق السنة لا سيما من اتبع الامام احمد لكان لهم شأن آخر غير شان الذين هم عليه ولذلك كتبهم على طريقه الاشاعره وطريقه الشافعيه ليس لهم في التصنيف ولا في التاليف بل بلقوالهم كلها قال السبكي قال كذا الى اخره الاشكال فيه لكن انت صاحب مذهب الا اصلا انك تستقل باصحابك هكذا يفعلونهم تشعيب المسامع تقراه وكذلك السيوط في النظم في شرحه والسبك في الكبير في الابهاج والاسنوي الى اخره كل هؤلاء لا يريدون إلا اصحابا فقط لان المساله مساله عقيده عندهم فاذا كان كذلك بالعصر كان ينبغي عليهم أن ينتحلوا بأصول الفقه كانتحال الإمام أحمد رحمه الله لا يترك اصول الفقه ولا يحارب لكن يجب أن يكون على النهج السديد نسيما فيما يتعلق بمسائل المعتقد ولذلك يذكر ان الكلام نفسي ويفرحه حتى المرداوي في التحبير وكذلك الفتوحي يقول الكلام النفسي وينبني عليه كذا طبعا انت تخالف المذهب الحنبلي كيفان لمم احمد ينازع في في اصل المساله في اثبات الكلام النفسي ويرونه من البدع والضلالات ثم في اصول فقه تنتسب الى مذهب لمم احمد ويثبت الكلام النفسي هذا تناقض هذا ليس مذهب الحنابلة بغين أن تحرر كتب الحنابلة تحتاج الى الى خدمه وهي أن تحرر من, من البدع اولا ثم من المسائل التي تكون مخالفة للامام احمد رحمه الله تعالى هنا قال ماذا وعندي أنه لم يقول به أحد لم يعترف لا بابن الخطاب ولا غيره هو عالم السبك مطلع على ذلك قال قلت ليس الأمر كذلك فقد اختاره الامام ابو الخطاب من ائمه اصحابنا وحكاهم القطان من الشافعيه عن بعض الصليين الذي سبق لعجيب مع جلالته فلا وجه لانكاره بحثا يعني ولو بحث اذكره بخطاب يعني لا ترجح القول لكن بحثا ولذلك العلم انتبه طالب علم اذا راد ان ينقل احيانا ينسبه ل للحافظ ابن حجر او النووي أو غير ممن يطيل البحث في نقاش الاقوال قد يذكر مساله على وجه تنزل في البحث كالمناظره والمجادلة فينقل قول للحافظ من ضمن تلك المناقشه فينسبه لحذا غلط لأن البحث المراد به ماذا على وجه التنزل أنا لا اقول بهذا القول حينئذ على وجه التنزيل فيذكر صفحه او صفحتين أو ثلاث فياتي بعضهم قال الحافظ بن حجر كذا وكذا هذا عجيب ترى في هذا الزمان لانهم لا يحسنون مسألة المناظرة والمجادلة والنظر فيما يتعلق به بالتنزلات فيما في مثل هذا المقام فان قيل ولو قيل فياتي يسرد أقوالا ويسرد بعض النصوص والاجابات الى الى اخرين حينئذ ياتي الناقد خاصه مع شامل يضغط هكذا بيظهر له القص الثلاث ثم كل قناه حافظ في الفتح الى اخره هذا باطل لا يصح لا يصح ولذلك قال ولو بحث يعني يجب ذكر قبل الخطاب ولو في مقام البحث اما أن يهجر قول حتى بحثا وانتم تذكرون مواضع كثيره لا ترونها وتجادلون عنها الى اخره وهي اقوال ضعيفه هذا فيه شيء من عدم الانصاق قال قلت ويحتمل مرداوي قال قلت ويحتمل ان يكون لكل من المعتزله والاشعري ولكنه ضعيف شاذ يعني بدلا من التبرئه هذه كل واحد يرمي على الثاني يقول يحتمل ماذا يحتمل انه قول ولكنه شاذ لكنه شاذ ولكنه ضعيف شاذ عند كل من الطائفتين يعني المعتزله ولا اشعره لم يشتهر وهو أولى من النفي بدل من ان تقول ماذا هذا كل نصر الله بالخطاب بدلا من, من من النفي حينئذ تذكره ولو على وجه الضعف قال فإن الناقل من الطائفتين يعني المعتزله والشاعره قد يكون ثقه من الام هذا عجيب منه. من المرداوي ولا تقبل كيف يكون للمعتزله ثم ثقة وإمام هو كافر ليس المسلم هذا الاصل فيه فكيف يقبل انه ثقة وبانه إمام هذا هذا التميع لا المرداوي كثيرا ما يتميع في هذه المساله في جل الحنابل الاوائل قد كانوا ماذا قد كان فيهم شيء من التفويض يعني اكثر كما قال ابن تيميه رحمه الله ذكرنا قوله في مقدمه اللمعه شرح اللمعه لان بالقدامه مفوض جد أيضا من كان بعض من يمكن هذا لكن ذكر ابن تيميه ان التفويض كان عند كثير من الحنابل المتقدمين الكبار كابن عقيل والقاضي الى اخره لماذا لانهم وقفوا مع الفاضل الامام أحمد لا معنى ولا كيف هذه سببت اشكالات عندهم لا معنى ولا ولا كيف قالوا لا معنى اذا لا نثبت ماذا معنى لللفظ ففوضوا المعاني لله عز وجل اما ولكن كيف المراد بها لا علم بالكيفية وتفويضها إلى الله عز وجل لا اشكالا فيه اما كيف ذاته فهو ثابت باجماع العقلاء فلما راؤوا هذه العبارة وحل لها معنى ولا كيف قالوا اذا المعنى لا نثبته فنثبت اللفظ ونكل المعنى لله عز فلا ندري ما معنى السوى الله على به وجر على ذلك بالقدامه رحمه الله تعالى فاين قذ زل زله عظيمه في هذه المساء وتناقض في مسائل عديده وذم التاويل له اراد به الرد على الطائفتين خذا فلمن يقول ماذا أنه اراد ان يرد على على اشعلاه هو رد على الطائفتين مطلقا على من أثبت معنى موافقا للشرع ولسان العرب وعلى من اثبت معنى المخالف فرد على من قال بان الرحمن عارش استوى اي علا وارتفع ورد كذلك على من قال بان السوى بمعنى السوله يعني رد على على الطافتن هذا قول قول باطن اذا في شيء من من التم لكن المرداوي هذا أدرك شيخ الاسلام بعده يعني فطلع ووقف كيف حين يقع في هذه الاشكالات قال اذا هنا فإن الناقل من الطائفتين قد يكون ثقة من الأئمة كيف يكون اماما لا, لا يجوز إطلاق لفظ الإمام على اهل بدعه لا الرازي ولا الجويني ولا ولا غيره انما الإمام هو الذي صحت عقيدته اولا قبل أن يكون ناظرا في فيما يتعلق به بحديثه وله حفظ ما حفظ ما أنه على غير اجاده في باب المعتقد هذا لا شيء له من من الامام البتاني الامام من وافق الكتاب والسنه باطنا وظاهرا وأما أن يوافق في الظاهر معنه يحفظ داخله ثم ياتي في باب المعتقد فاذا به على عقيدة المتكلمين وعلى عقيدة الجهام من الصفوان نقول امام هذا باطل لا لا يرضى شرعا البتاني قال فهو مقدما على النافي فيما يقول لكن يؤكد احيانا على أن ننقل بعض الكلام يكون في ضمن نحن نحكي قال الامام قال كذا امام الحرم هذا باب الحكايه فحكايه الكفر ليست ليست بكفر حين حكايه البدعه ليست ببدعه انتبه لهذا قال هنا فان الناقل من الطائفتين قد يكون ثقه من الائمه فهو مقدم على النافي فيما يظهر ولا يقال هذا نفي محصور أو تتبعنا فلم نجد نقل به والله على كل اراد ان يرد على السبكي في كوني لم يعلم لهذا قولي قائلا قال السيوطي في الشرح في شرحه على النظم وعلى هذا القول الذي هو القول ماذا قيل بل معينا فينفع الخلافه واسقطه هذا القول قول التراجم يعني على هذا القول الثالث قولان يعني يتفر عنهما قولان احدهما ان الاتي ببعض الخصال ان صادف الواجب فذاك والا فقد اتى ببدله فيسقط الوجوب بفعل ذلك البدل ان اصاب ما عند الله تعالى بها ونعمه ان لم يصب قد اتى بماذا ببدل عن الواجب ليس هو عين الواجب يسمى ماذا يسمى بدلا هذا قول توجيه والثاني ان الواجب يتعين باختيال المكلف يعني هو معين عند الله تعالى باعتبار المكلف ماذا ها يتعين باختياره يتعين باختياره هذا حينئذ يرد فيه اشكال يرد فيه إشكال إذا كان معين عند الله تعالى فاختار المكلف ما لم يكن معين عند الله تعالى فما الجواب اما ان يرجع الى الاول انه اتى ببدل واما انه ماذا اتى ببدل عن الواجب فيكون واجبا وإما أن يقال بانه معين كذلك مبهم عند المكلف لكنه لم ينصبه ولكن اوقع النفل مقام مقام الواجب إما هذا واما ذاك قال الثاني أن الواجب يتعين باختيار المكلف فاي خاصيه اتى بها تعينت له للوجوب تعينت الايلن وجب فجعل القول الاتي فرعا لهذا القول لا قولا مستقلا هذا الذي عناه سيوطي هنا في في شرحه يعني قوله وقيل ما يختاره مكلف هذا القول هل هو مذهب الرابع او انه قول متفرع على المذهب الثالث فيه قولان على ظاهر كلام الصوت انه ماذا انه معين عند الله تعالى مبهم عند العبد لكن يتعين بماذا باختيار المكلف اذا صار المذهب الثاني فرعا على الاول بقي ماذا بقي ما يقابل ما يختاره المكلف وهو القول الأول الذي حكاه أنه إن صادف الواجب فذاك وإلا فقد اتى ببدله فيسقط الوجوب بفعل ذلك البدل وهو قول الرابع على كل هو محكي على أنه مذهب الرابع أن الواجب واحد وهو ما يفعله المكلف الواجب واحد وهو يفعله المكلف وعلى كلام السيوطي السابق ان الواجب واحد معين عند الله تعالى لا يختلف فان فعله المكلف ذاك والا وقع نفلا وسقط الواجب به هذا كذلك توجيه آخر اشار اليه الناظم بقوله وقيل ما أي الواجب ما هنا تصدق على علم وصول معنى الذي يصدق على الواجب اي الواجب في ذلك ما أي الذي يختاره المكلف يختاره مكلفا حينئذ يكون معينا عند الله تعالى فيختاره المكلف أو لا يكون معينا يعني على القول ان جعلناه مذهبا مستقلا حينئذ ما هو الواجب عند الله تعالى غير معين متى يتعين باختيار المكلف فاوكل الله تعالى التعيين الى إلى المكلف فصار واجبا بي باختياري وعلى القول السابق بانه فرع عن القول الثالث هو معين عند الله تعالى فيتعين بي باختياري المكلف قيل ما أي الواجب في ذلك ما الذي اختاره مكلف للفعل من أي واحد منها بأن يفعله دون غيره وان اختلف باختلاف اختيار المكلفين للاتفاق على الخروج عن عهده الواجب باي منها يفعله حين اذا اختار هذا نوعا واختار الاخر خسرة أخرى اذا اختلف الواجب باختلاف اختيار المكلفين والفاعلين ولا اشكال في ذلك قال الزركشي واعلم أن تعبير المصنف عنه بقول ما يختاره المكلف غير مطابق يعني هذا القول فيه في نظر علل الصوت اخذه من من الزركشي فانه يستفيد منه كثيرا فيه في في لك لكنه لا, لا يسميه فيصحح بعض المعلومات لكن لا يقول قال الزركشي الا قليلا واعلم أن تعبير المصنف عنه بقول ما يختاره المكلف غير مطابق يعني غير مطابق لما ذكر في أصول الفقيه والذي تحققته انه قول خلاف الذي خلاف ما نسب الى قائل ولهذا قال الشيخ تقي الدين اختلف في الواجب المخير فقيل الكل واجب على البدل قال تقي الدين يقصد بماذا ابن دقيق العيد هذا الذي يقولون عنه قيل ماذا الكل واجب على البدل هذا مذهب من المعتزله ولذلك قلنا في حكايه مذهب المعتزله قولان واجب الكل واجب ويختصر على هذا وبعض بيحكيه ماذا أكثر من يحكي مذهب المعتزله الكل واجب على التخير والبدل هذا الذي حكاه دقيقة العيد هنا وقيل الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف وقيل يتعين بالفعل لا بالاختيار اذا هذان الاثنين متاخران هل هما مذهبان ام قول ومحتمل هو هو محتمل أن يكون ماذا أن يكون هذين أن يكون هذان القولان حكاية مذهبين أو انهما باعتبار المذهب السابق فقوله الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف ثانيا قيل يتعين بالفعل لا بالاختيار اذا البحث هنا في ماذا في التعيين البحث في هذين القولين في التعيين بماذا يتعين وهذا الخلاف بعينه هو الخلاف السابق في القول الأول الأمر من الاشياء بفرض عندنا يجب منها واحدا معين قلنا يتعين بما ذقيل بالاختيار وقيل بماذا ب بفعل المكلف اما بالاختيار اوما بفعل لكن ثم فرق عند زركته قال وحينئذ تصير المذهب خمسة ولا يقال إن هذا هو القول الأول الصحيح لأن مذهب اصحابنا انه مبهم لم يزل وإذا فعل ومتعلق الوجوب مسمى أحدهم لا ذلك المفعول بخصوصه وهذا يعني اراد أن يوفق بين هذا وذاك فالتوفيق حينئذ يكون بماذا أن عند أصحاب القول الأول أن الواجب مبهم حتى لو فعله ماذا المكلف على القول الثاني الذي حكم هنا بأنه مذهب لبعضهم فيما قوله قيل الواجب واحد لا بعينه بتعين باختيار المكلف أو يتعين بالفعل لا بالاختيار جعل هذا متعلق الوجوب ماذا الخصوصيات ذاتها جعل الخصوصيات ذات واقع على الأول لم يتعين وعلى الثاني تعين على القول الأول لم يتعين لم يزل مبهما وعلى الثاني ماذا تعين هذا الفرق بين المذهبين والفرق الدقيق قد لا يظهر وجهه وما ذكره السيوطي قد يكون أوجه من من حيث ماذا من حيث كونه معينا عند الله تعالى فحين التعين يكون باختلاف تعيين المكلف اما بالاختيار واما بالفعلين قال هنا نوحين يد تصل المذاهب خمسه ولا يقال إن هذا هو القول الأول الصحيح لماذا لأن مذهب أصحابنا أنه مبهما أنه مبهم لم يزل يعني لم يزل ماذا مبهما وإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى احدهما لا ذلك المفعول بخصوصه هذا الفرق بينهما ان الاول الايجام متعلق الوجوب القدر المشترك لا واحدا بعينه وعلى القول الثاني أو ما حكاه المذهبان الرابع والخامس ان متعلق الوجوب ذات الخصان هذا الفرق بين القولين ولا يظهر فرق جوهري اذا قال هنا وقيل ما يختاره مكلف انتهى حكايه المذاهب الأربعة التي اشتهر ذكرها عند الاصوليين الاول أمر من اشياء بفرض عندنا يجب منها واحدا معينا وهذا هو المختار وهو الصواب ثم قال فان سما لفعلها فواجب علىها أو تركها عقيب في أدناها فان سما اي علا وارتفع لفعلها كلها فعلها كلها تبرع الواجب عليه واحد ففعل الجميع اول هذا لا يوجد ذنب فعل الجميع لكن هكذا صوروها لفعلها فواجب علىها أو تركها ترك الجميع عقيب في أدناها هذا بناء على القول الاول وهو قول الجمهور بأن الواجب واحد لا لبعين وفي عبارة الاصل جمع الجوامع قال فإن فعل الكل فقيل الواجب اعلاها وان تركها اي ترك الكل فقيل يعاقب في أدنها أي على أدنها يعاقب على ادنى هكذا ذكره دون تفصيل والصواب هو هو التفصيل يعني ليست المساله كذا مرتجله دون مفصل فيها بل هناك مواضع اجماع وتطبق عليها هناك مواضع خلاف لذا قال في التحبير وهو افصح مما ذكره صاحب الاصل هنا قال في التحبير لا يجب اكثر من واحدة اجماعا صحيح يقول واجب مخير اذا مع اعتبار ماذا واجب واحد لا لبعينه اذا لم يجب الجميع صحيح اذا لا يجب عليه أن يفعل الجميع هذا اولا لا يجب أكثر من واحد اجماعا وهو واضح لانه قد خيره في ذلك وان كفر بها مرتبه كفر بها مرتبه بمعنى انه فعل اليوم تحرير الرقمه وفعل ثاني يوم الاطعام أي الواجب الذي يتعين الأول قطعا الأول هو المتعين لانه وقع وبراث به بالذمه حينئذ فعل الثاني قالوا على وجه الندم هذا احتاج الى ماذا احتاج الى دليل كيف يقول بانه قد فعله ما أو الله عز أوجب عليه شيئا واحدا فإذا فعل الجميع أو فعل بعضها على وجه الترتيب حينئذ نقول هذا يحتاج الى دليل بكونه يشرع له أن يكفر باكثر من, من خاصله واحده واذا قلنا الدليل هو الاجماع على أن أو تدل على التخيير والابهام حينئذ وجب عليه ان يلتزم ذلك ولا يرز له أن يأتي بواحده ثم يتبعها به بثانيه هذا يحتاج الى الى نقل لكن هكذا جوازوه بناء على ما عندهم قال لانه قد خيره في ذلك وان كفر بها مرتبه فالواجب الاول اجماعا اذا هذا اجماع ثاني في المسألة المساله مما يدل على أن صاحب الأصل أطلق المساله ولم يفصن قال فالواجب الأول اجماعا لانه الذي اسقط الفرضه والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة أو كذلك أو الصوره الثالثه فعلها معا فعلها معا في وقت واحد عينئذ هذه المسألة التي ذكرها صاحب الاصلي فانما لفعلها فواجب اعلاها أو تركها عقيبا في اذن هذه ان فعل الجميع أو ترك الجميع فعل الجميع معا في لحظه واحده اعتقى واطعم وكسا عينئذ يثاب على ماذا وإذا ترك الجميع يعاقب على ماذا هذا الذي في حل النزاع واما اذا فعلها وأما واما اذا وأما هل يجب عليه اكثر من واحد فبالاجماع لا ان فعلها مرتبة فبالاجماع الاول هو الذي برئت به الذمة قال او معا يعني إذا كفر بها معا في وقت واحد هل يتصور ذلك قال نعم يتصور ذلك صورها ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع بأن يكون قد بقي عليه من الصوم يوم ووكل في الاطعام والعتق هكذا هذا ليس في كفار ان الصوم لا ياتي الا عند التعذر قال قلت واولى من كفاره اليمين بان يوكل شخصا يطعم وشخصا يكسو او يعتق انت تطعم عني وهذا يكسو وهذا يحرر اذا في ساعه واحده ها نقطه الانطلاق اين الذي يفعل الجميع اذا وقعت مرتبة وقعت مرتبه هذه صورتها ان يفعل الجميع وهو في آن واحد أو يوكل في الكل ويفعل في في وقت واحد اذا صورتها ممكن نعم كفارة. كفاره اليمين ممكن أن يفعل فيعتق ويطعم ويكسي في ويكسي في وقت واحد اين نقول هذه صورتها ان فعل يثاب على ماذا على ظاهر النظم ماذا على اعلاها قال هنا او يوكل في الكل ويفعل في وقت واحده علم ذلك فلا يثاب ثواب الواجب على كل واحد اجماعا اللي على قولي المعتزله لا يثاب ثواب الواجب على كل وفعل الجميع الثلاثه اذا عنده ماذا يثاب على الجميع وهذا يحتاج الى دليل نحن نبحث مساله اصوليه يثاب على الجميع لكن هل يثاب ثواب واجب الجواب هنا لان الواجب واحد فإذا كان كذلك حينئذ جعلوه الاعلى كالتحرير مثلا فالواجب هو التحرير فاعلى معه الاطعام والكسوه حينئذ نقول الواجب الاعلى فما بعده يثاب عليه لكن لا ثواب واجب وانما يثاب عليه ثواب ندم ليس عند الثواب الا واجب او ند فإذا ارتفع عنه الايجاب تعين الندب حينئذ يثاب مطلقا على الثلاث وهذا يحتاج الى دليل هنا أثيب اثيب ثواب الواجب على الاعلى وما دونه ثواب النفل هكذا قال قال فلا يثاب ثواب الواجب على كل واحد اجماعا بل على اعلاها لانه لا ينقصه من ضم إليه وترجيح الاعلى لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضيعه على الفاعل يعني من باب احسان الظن به الباري جل وعلا انه فعل اعلى وفعل ادنى اذا الكريم يثيب على ماذا يثيب على الاعلى هكذا ما كذلك يثيب على على الاعلى لكن هنا عندنا دليل يحتاج الى ماذا إلى دليل قال فلا يليق بكرم الله تضيعه على الفاعل مع الإمكان يقصد بالوجوب الوجوب اقترن به آخر اذا إذا فعل الجميع معا أثيب على اعلى ما الدليل الاستنباط من كرم الله عز وجل انه لا يضيع أجر من احسن من احسن عملا لكن قم من احسن عملا على وفق الشرع ليس مطلقا فمن اذن لك ان تفعل الجميع احتاج الى دليل شرعي دليل شرعي قال وان ترك الكل لم يطعم ولم يحرر الاخرين ياثم على ماذا على على أو او على الادنى على الادنى اذا قابل هذا بذاك فيثاب ان فعل الجميع على الاعلى ويعاقب ان ترك الجميع على على الادنى وكله سنباط كله اسم لكن تامل وهذا سياتي في ذكر الكلام الزركشي أن الاصله ان نفرع على الاصل تفريع هنا الاصل أن يفرع على ماذا على الأصل. ما هو الوجوب ما هو الوجوب قدر مشترك قدر مشترك ومتعلق الأمر هنا القدر مشترك هو معين او لا قلنا معين اذا واحد أو متعدد قلنا واحد قررنا في مسبق هو واحد بعينه ليس متعددة والتعدد وقع في الخصوصيات حين إذا امتثل امتثل القدر المشترك هذا الاصل فإذا كان كذلك فيستوي فيه الاعلى والادنى هذا الاصل هذا ظاهر التقعيد السابق إن كان ثم زياده اجر فمن خارج لا من كونه امتثل ماذا الكفاره ففعلم ما امره الله عز وجل لاننا قررنا ان متعلق الوجوب القدر المشترك وهو نوع لا يتعدد لا يقبل التعدد هو الذهني حينئذ يوجد في ضمن افراده فإذا فعل القسم وواو الى هو لم يفعل الواجب وانما فعل ما تضمن الواجب وهو شيء واحد حينئذ المسألة في اصلها لا اصل لها يعني كونه اعلى وادنى لا وجود لها اذا قررنا ما, ما سبقا سبق حينئذ نقول القدر المسترك هو الواجب ان فعل التحريم او الاطعام السويا لان الواجب قدر المشترك هو بعينه في الاول هو بعينه بالثاني لا فرق بينهما البتة فهذا التفصيل يحتاج الى الى دليل خارجي عن المساله وليس له دليل البتة قال هنا وان ترك الكل لم ياثم على الكل اجماعا لان الكل ليس بواجب عليه حتى ياثم عليه إذا تركهم بل قال القاضي ابو يعلى والقاضي ابو الطيب محققين ذلك ياثم بقدر عقاب أدناها لا أنه نفس عقاب ادناها لان متعلق تركنا قدر مشترك فتراكه أمر معنى اذا بقدر ترك الادنى لانه نفس الادنى فرق بين التعبيرين قال وغيره ما قال يعاقب على الادنى لأن الوجوب يسقط به وقال ابو الخطاب ابن عقيل يثاب على واحد وياءثم به يثاب على واحد وياءثم به وهذا أقرب اقرب لماذا إلى القاعده السابقه لا باعتبار الاعلى ولا بالادنى إنما يثاب على واحده ويعاقب به ويستوي هذا الواحد في الثواب سواء فعل التحرير او الاطعام او واحد بعين لماذا؟ لان الواجب هو الوجوب هو القدر المشترك وهو شيء واحد لا يقبل التبعيض ولا يقبل التعدد يستوي في في الايجاب باعتبار كونه موجودا في ضمن التحرير او في غيره لا فرق بينهما البت فقول ابي الخطاب هنا يثاب على واحد ويأثم به اقرب إلى اصر المسالم وقيل يثاب على فعل الكل على مجموع أمور هذا من غرائب الرازي يثاب على فعل الكل على مجموع امور هذا غريب لا يجتمعان لا يلز ترك كلها ولا يجب فعلها أي ثواب واجبات مخيرة وهو ازيد من ثواب بعضها وكذلك العقاب يعاقب على ترك مجموع امور كان المكلف مخيرا بين ترك أي واحد منها شاء بشرط فعل الاخر اختار هذا الرازي واتباعه ولا يخفى ما فيه من غموض من الغموض والابهام وكذلك لانه كيف يقال ماذا انه يساء على فعل الكل يعني الجميع ها على مجموع امور كمجموع كم فرق بين مجموع وبين الجميع هذا الكلام فيه غموض وهو ابهام ولعل فيه تصحيفا في في اصل الكتاب الله اعلم وقيل يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه قال الناظم فانس ما لفعلها فواجب اعلى فانسم أي على وارتفع لفعلها اي فانف على المكلف على قولنا الكل وفيها اعلى ثوابا وعقابا وادنى كذلك ثوابا وعقابا يعني متفارق ليست على مستوى واحد فواجب أي الواجب اي المثاب عليه ثواب الواجب اعلاها ثوابا يعني ما رتب عليه الشارع في غير هذا الموضع ان ثوابه اعلم لانه لو اقتصر عليه لاثيب عليه ثواب الواجب فضم غيره إليه معا أو مرتبا لا ينقصه عن ذلك يعني التحرير مثلا اعظم ثوابا لو اقتصر على التحرير اصيب ثواب التحرير لو ضم اليه غير وهو ادنى منه ثوابا بقي العصر على على العصر هذا الذي عنه أو تركها بان لم ياتي بواحد منها عوقب في ادناها أي على فيه هنا بمعنى بمعنى على عوقب في أدنها اي على ادناها عقابا إن عوقب لانه لو فعله فقط لم يعاقب وعلى فقط لم يعاقب وقوله إن عوقب هذا احتياطا من اه التي تكون في الاخره لا نلزم بها نحن نقول الواجب يستحق عليه العقوبة الواجب تارك الواجب يستحق عليه العقوبه فمن مات وهو تارك لواجب فهو مستحق للعقوبه هذا في الدنيا ونحكم عليه بذلك لكن هل تقع العقوبة او لا تقع بعينها الله عليم بذلك قال وهذا كله المحل اشار إلى ما ذكرته سابقا أنه إذا قررنا الاصل فيما سبق أن متعلق الوجوب القدر المشترك لازم أن نفرعه عليه فاذا قلنا اعلى وادنى راعينا ماذا راعينا الخصوصيات والاصل أن الخصوصيات ليست واجبه انما هي محل الوجوب هذا فيه شيء من من التعارض بين الأصل والفرعي يعني فيه شيء من من التناقض قالوا هذا كله مبني على أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها من حيث خصوصه الذي يقع نظر التعدي الواجب به يعني اذا قلنا اعلى وادنى في الثواب والعقاب ورعينا ماذا الخصوصيات فحكمنا عليها بكونها واجبه وليست محله الوجوب ولذلك قلنا يثاب عليها ثواب الاعلى ويعاقب عليها عقاب الادنى حينئذ راعينا الخصوصيات وهذا يتناقض مع الاصل السابق الذي ذكرناه في اول الكلام قال والتحقيق والتحقيق الماخوذ مما تقدم أنه أحدها لا من حيث ذلك الخصوص وإلا لكان من تلك الحيثيه واجبا حتى أن الواجب ثوابا في المرتب أولها من حيث انه أحدها لا من حيث خصوصه ففي الجميع اذا قلنا بانه واجب لا باعتبار ذاته وانما باعتباره انه محل للوجوب لازم من ذلك ان نفرق في في الثواب الا بدليل خارجي منفصل حينئذ نقول الاصل هو اتحاد الثواب في الثلاثة واتحاد العقاب فيه بالثالث في هذا الاصل الذي تطرد مع القاعده السابقه قال لا من حيث خصوص وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتعد به الواجب أنه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث انه أحدها لا من حيث خصوصه وكذلك إثبات ثواب المندوب هذا في نظر يعني إذا فعل فعلها أثيب عليه والباقي قالوا ثواب عليه ثواب ماذا مندوب والعصر انه لا ثواب له العصر فيه لا ثواب حتى لو فعل الجميع النصوص والادله تقتضي أنه لا يثاب إلا على واحد منها لا بعينه ثم الاخر الثاني والثالث والثاني لا ثواب فيه لماذا لانه تقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه الله صحيح من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو مرد هذا الاصل هذا القواعد تقتضي هذا فاذا تبرع وفعل الجميع قل من اذن لك من اين جئت بهذه العباده ان تتعبد الله عز وجل واحد خيرك وهذا محل اجماع كما سبق حينئذ نقول اذا فعل الجميع لا يثاب لا يثاب على واحد وهذا الواحد مستوي الا اذا دل دليل مفصل على ذا قال الزركشي وما حكه المصنف من أن الواجب اعلاها يعني من مصنف صاحب الاصل هذا في تصنيف المسامع قال وما حكاه المصنف يعني ابن السبكي في الجوامع من أن الواجب اعلاها حكاه ابن السمعان في القواطع عن الأصحاب قواطع عن, عن الأصحاب فقال قال اصحابنا الشافعيه اذا فعل الجميع فالواجب اعلاها لتكثير ثوابه اذا فعل الجميع فالواجب اعلاها لتكثير ثوابه وحكايه هذا عن الأصحاب غريب إذا لم يسلم بكونه مذهب الأصحاب يعني الشافعيه لم يسلم بكون اذا فعل الجميع اثيب على اعلاها قالوا حكايه هذا عن الأصحاب غريب غريب العله بناه على اختياره أن الواجب يتعين بالفعل وقياس هذا الشاهد وقياس قول الاصحاب ان الواجب أحدها أنه يثاب على مسمى واحد منها لا بخصوصه مسمى واحد منها يعني يثاب على واحد لا بعينه فيستوي هذا الاصل فيه لماذا لانه الواجب من غير نظر إلى الأعلى لأن الأعلى ليس هو الواجب بخصوصه صحيح هذا يطرد معه مع الاصل قلنا الواجب القدر المشترك هذا متعلق الوجود اذا هو معين لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتعدى اذا تحقق هذا الواجب بالتحرير كان هو الواجب تحقق بالكسوه كان هو الوا لا فرق بينهما البتة لسواء ماذا القدر المشترك اذا يستوي بين التحرير وبين الاطعام وغيره قال هنا لانه الواجب من غير نظر إلى الاعلى لأن الاعلى ليس هو الواجب بخصوصه وقد نقل القاضي عن أصحابنا أن الواجب واحد إذا اتى بالجميع من غير تقييد بالاعلى هذا هو ان الواجب واحد دون أن يقيد به بالأعلى. بالاعلى ولو قيل الله اعلم به بكونه المختار لا مشكله فيه يعني اذا وقعت معا وقلنا برئت الذمه قطعا لكن أي الثواب يتعلق به يعني ايه الذي يقع واجبا الله اعلم به اننا نحتاج الى ماذا الى الى نص يفصل لكن الذي نقطع به ماذا أن الثواب واحد النصوص تدل على أن الثواب واحد لكن أي واحد وقع به ابراء الذمة الله اعلم به قال هنا وجزم الشيخ ابو اسحاق في اللمع بانه يسقط عنه الفرض بواحد منها والباقي تطوع ان فعل الجميع سقط الفرض والباق ماذا تطوع ااتي بالدليل على أنه تطوع من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو هذه قاعده كليه من أحدث في بامرنا هذا ما ليس من فورا بل لو اعتاده كلما حنث كفر به بالجميع بدعه ساره صحيح صار بدعه ما هي البدعه تقرب الى الله عز وجل بما لم يشرعهم فلو فعله مره واحده قد يقال بانه خلاف السنه وهنا الفرق بين خلاف السنة وبين البدعه خلاف قد يقع الشيء ابتداء بدعه ولكن قد يخالف السنه فيكون حينئذ اصلاه مشروعا العاصل مشروع عينذي نقول هذا ان وقع مرة أو مرتين ولم يكن طريقه عينذي نقول ماذا يكون خلاف السنة يكون خلاف السنه لو قال قائل التسبيح هذا وارد في الشرع لكن لم يقيد بانه في ساعه معينه ان يكون ألف مرة فجلس شخصان قال سبحان الله والثاني سبحان الله مرة مرتين الى 100 وفعله مره واحده قل هذا خلاف السنة لماذا لأن هذا الاجتماع بهذه الصوره لم يقعه النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه فاينذن إذا فعله مرة واحده قلنا خلاف السنه مره ثانيه خلافها فعله مضطردا قلنا بدعه لانه صار ماذا صار طريقة يضاهي به الشرعيه كما قال شاطب فيه في الاعتصام اذا كان كذلك فما التزمه فباعتبار التزامه يصير بدعه واعتبار عصمه يكون ماذا خلاف السنه كذلك هنا التكفير لو كفر بالجميع مرة قلنا خلفت السنه بلا ثواب لك فيما كفرت به في زياده على ما اوجب الله تعالى فاني التزمه دائما لا يكفر إلا بفعل الجميع قلنا هذا بدعه هذا هذا بدعه قال هنا واذا اختاروا ماذا اختار ابو اسحاق الشيرازي في اللمع بانه يسقط عنه الفرض أو يسقط عنه الفرض بواحد منه والباقي تطوع قال السيوطي ورد يعني القول الذي ذكرناه هذا بانه ماذا يثاب على القدر المشترك لا على الواحد لا على قال هذا مردود ردوا بماذا ورد بانه لا يلزم من تعييني بعد الايقاع تعيينه في اصل التكليف المحذور قال بحثنا في كونه في كون الايجاب القدر مشترك قبل الوقوع واما بعد الوقوع فقد تعين فقد تعين قلنا لا لا نسلم لك ذلك لانك انت كذلك قلت بان بانه قبل الوقوع أنه ليس واجبا بل هو محل للوجوب اذا هو محل الوجوب قبل الوقوع وبعده بعد الوقوع فقول رد رد عليه يعني لا يسلم له ذلك واضح هذا فالصواب ان العبره هنا ببالقادر المشترك عرفتم منهج كلام السيوطي يقول رد هذا القول يعني قول الزركشي وغيره بانه لا يلزم من تعيينه بعد الايقاع صار معينا فعله حرر رقبه صار معينا او لا صار معينا لكن هل نصفه بكونه واجبا الجواب لا نقول هذا محل للهجوم فرق بين هذا وبين بين ذاك يقول رد بانه لا يلزم من تعيينه بعد الايقاع تعيينه في اصل التكليف والبحث ماذا في اصل التكليف قبل أن يفعل فنقول حينئذ واجب الواجب واحد لا لا بعينه هذا قبل أن يفعل في فاصل التكليف لكن إذا فعل اين قد صار معينه كانه فصل الخلافة بين الاصوليين وهذا لا قائل به كانه فصل في الخلاف عند الاصوليين بين قبل الفعل وبعده بعد الفعل والقول السابق الأمر من اشياء بفرض إلى اخره هذا قبل الفعل وبعده بعد الفعل بمعنى أننا نقول أن الاصل الذي حرر رقبه نقول هذا قد فعل ما تضمن الواجب والاصل فيه قبل أن يفعل أنه مبهم غير غير معروف حينئذ في اصل التكليف وفي وبعد الفعل لا يختلف الحكم لانه غير معين لانه غير معين وانما عيانه بالفعل لانه لابد أن يمتثل ولذلك قلنا القدر المشترك هذا مستحيل أن يطلبه إلا في ضمنه في ضمن افراده اذا قول رد رد نقول لكنهم نص على انه محل الوجوب لانه واجب فهو بعد الفعل يبقى الوجوب القدر المشترك يبقى الوجب هو ماذا هو القدر المشترك ولذلك نقول بعد الفعل لو فعل الجميع نثاب على القدر اذا هو باق قدر المشترك باق قبل الفعل وبعد الفعل فقول هذا مردود عليه قال الزركشي وأما إذا تركها وأما إذا تركها فالقول بانه يعاقب كذلك في الترك بدل من نقول عادنا قل عادنا من اين جئت بعادنا رح قلنا ماذا القدر المشترك الواجب اذا ترك ماذا ترك القدر المشترك هو شيء واحد اذا يعاقب على شيء واحد لا تفصيل بين ادنى واعلى اذا القول بانه يثاب إذا فعل الجميع يثاب على الاعلى لا وجه له والقول بانه اذا ترك الجميع يعاقب على الادنى قلنا لا بل هو شيء واحد ترك القدر المشترك عين اذا يعاقب عليه قال الزركشي واما اذا تركه بالقول بانه يعاقب على ادناها نقله ابن السمعاني عن الاصحاب قد يوجه بأن الوجوب يسقط بفعل بفعل وقد أنكر عليه بعضهم وقال إنما هو قول القاضي ببكر وعبارته ياثم بمقدار عقاب ادناها لانه نفس عقاب ادناه كما سبق قال وينبغي هذا الشاهد وينبغي أن يأتي هنا قول انه لا يعاقب إلا على مسمى أحدها أنه لا يعاقب الا على مسمى لان هو الواجب وهو الذي تركه وأما أنه يعين الادنى هذا يحتاج الى الى دليل اذا فان سما لفعلها فواجب اعلى في نظر وأو تركها عوقب فيه ادناه فيه نظر بناء على الأصل الذي ذكرناه سابقا وهو أن الواجب المخير واجب مخير اللفظ ولذلك المعتزله قالوا بالتناقض كيف واجب مخير لكن لما فككنا الجهه صح التعبير فكنا واجب باعتبار متعلق الوجوب الذي هو القدر المشترك له شيء واحد لا تعدد فيه وهو بالذين ووجوده في ضمن افراده أما المخير فهو باعتبار ماذا باعتبار الخصوصيات فهي محل للواجب وليست هي عين عين الواجب الا قد اوجب الجميع فصلنا على قول المعتزله وهذا قول باطل كما كما سبق هل المساله هذه الخلافيه المذاهب الأربعة وذلك خلاف لفظي أو معنوي قال الزركشي هل الخلاف لفظي أو معنوي يعني مع المعتزله و اختلف بذلك فقال القاضي والشيخ ابو اسحاق وإمام الحرمين إنه لظيم لا ينبني عليه شيء لماذا لانه لو افترك الجميع اثما لو فعل واحدا ادى ما عليه ته. هذا اهم شيء ماذا يفعل المكلف يفعل واحده ان فعل اي واحد منها برئه الذمة بنيتها المعتزله و غيره كلهم على على هذا المال لذلك قال انه لظيم واختاره ابن قشير وابن برهان في الاوسط وابن السمعاني في القواطع وسليمان الرازي في التقريب وابو الحسين البصري في المعتمد الإمام الرازي في المحصول قالوا لا خلاف بين الفريقين لاتفاق الكل على أنه لا يجب الاتيان بكل واحد منها ثلاثه لا يجب حتى المعتزله الذين قالوا بأن الجميع واجب قالوا المراد به أن لا يترك الجميع وانما ياتي بواحد منها ولا يجوز ترك كذلك وانه اذا اوتي بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف هذا من حيث الثمر المبنيه على هذه المساله لكن من حيث التعريفات ومن حيث ربط الالفاظ بمعانيه قد يكون فيه شيء من الخلاف قد يكون فيه شيء من من الخلاف ولذلك نحن لا نسميه واجبا الثلاث ذاتها لا نسميها واجبه وانما هي محل للواجب ثم هو واحد لا بعينه اذا فرق في ماذا في الأسماء لا في الاحكام الأسماء يعني تسميته واجبا أو ليس به بواجبا ولكن مراد المعتزله ان ما من واحد يفعل الا يقع واجبا ولهذا شرع عبد الجبار في العمدة ولهذا لم يصحح الإمام هذا كلام في البحر المحيط ولهذا لم يصحح الامام النقل عن ابي هاشم وليس كما زعم وقد حكاه صاحب المعتمد وهو القدوة عندهم واصوله تقتضي ما نقل عنه وان الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص كما ذكرنا فيجب عند التخيير السواء الجميع في الحسن الخاص وإلا وقع التخيير بين الحسن وغيره هذا فيما ذكرناه سابقا لماذا قالوا أن الجميع واجب قالوا لان لو قلنا واحد لا خير بين حسن خاص وبين غيره وغيره هذا ليس فيه وصفا يقتضي ماذا الايجاب حينئذ كيف يخير بين واجب وبين غيره هذا محال عندهم وقال صاحب الواضح قد اعيت هذه المسألة العلماء ما ادري كيف وجعيت قال وقد اعيت هذه المساله العلماء من قابل ومن بعد فما أحد تصور الخلافة فيها وبالجمله فلا خلاف أن المكلف لا يجب عليه أن يأتي بها كلها ولانه لا يجوز الاخلال في الجميع ولانه إذا أتى بشيء منها اجزائه ولانه لا يقع التخيير بين واجب وغيره من مباح أو ندم وحينئذ فلا أعرف موضع الخلاف يعني هو لا يعلم موضع خلافه واذا لم تعرف وانت غيرك عرفه قال وكذا قال صاحب المصادر قد دارت رؤوس المختلفين في هذه المسألة واعيتهم يعني مساله مشكلة جد ما وجه هذه المساله ما الذي يتع ما في في, في يعني اما في الثمره فلا ثمره لها البت قال هنا قال صاحب المصادر وقد قد دارت رؤوس المختلفين في هذه المساله واعيتهم ولا فائده لها معنويه للاتفاق على ما وقال قاضي ابو الطيب الطبري بل الخلاف في المعنى خلاف معنوي لأن نخطئ في اطلاق اسم الوجوب على الجميع صار في ماذا في الأسماء بحث في الأسماء لا فيما يتعلق بفعل مكلف الثمر قد قد تكون في الأسماء وفي الاصطلاحات ونحوها هذه لا لا تؤثر في فعل في أفعال المكلفين لكن الثمر الحقيقيه للقاعده الاصوليه هي ما يتعلق بماذا بفعل المكلف إن كان ثم فعل مكلف معنى يجب ولا يجب حينئذ صار لها ثمرة لكن ما أنه إذا فعل واحدا منها اجزاءه وإذا ترك الجميع اثم حينئذ تساويت المذاهب كلها لا فرق بين البتامل بالاسماء يسمى واجبا لاخره هذا خلاف لفظي ولا ينظر اليه البت قال بل خلافه في المعنى لأن نخطئهم في اطلاق اسم الوجوب على الجميع لاجماع المسلمين على أن الواجب في الكفاره أحد الأمور وقال اصفهاني الذي يظهر من كلام الغزالي وابن فورك أن الخلاف معنوي وهو اختيار الامدي وابن التمساني تلمساني وعباره بعض تدل عليهم فانه قال الأمر بواحد من الأشياء يقتضي واحدا من حيث هو أحدها وقال بعض المعتزله أيضا الواجب منها واحد معين عند الله وإن وقع غيره وقع نفلا وسقط به الواجب هو وهكذا مادم دام سقط به الواجب اذا لا يلزم المكلف بقضائه نحو ذلك سميته نفلا سميته واجبا مساله اخرى اذا خلاف في ماذا في الاسم لا في حقيقة ما يتعلق بفعل المكلف ومنهم من قال الواجب احده ولكن على البدل قال وإذا تقرر ما ذكر من الفرق بين أن تراد مع القدر المشترك الخصوصيات أو لا أمكن أن يقال في خصال الكفاره احتمالان احدهما ان يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال وهذا قلنا فيما سبع لا يتحقق هذا القدر المشترك الا بضمن افراده الثاني أن كل خاصله ان كل خاصله واجبه على تقدير ان لا يفعل غيرها وهذا أقرب الى مذهب المعتزله هذا باعتبار الواقع لكن باعتبار الاصول شيء آخر قال الزركشي والاوفق لقواعد المعتزله الأول وهو تعلق الوجوب بالقاضي المشترك لكن ما قالوا بذلك وانما جعلوه متعلقا بي بالخصوصيات قال والاوفق لقواعد المعتزله الاول وهو الوجوب بالقاضي المشترك لغير حتى يكون هو الموصوف ب الحسن والاوفق لقواعدنا ان يصح ذلك وغيره يعني أن يصح الوجهان اما ان يتعلق بالخصوصيات واما ان بالقدر المشترك لكن هذا تدويز عقلي بالواقع ليس جاريًا على ما ذكره الزركشي هنا في هذا الموضع بل مذهب المعتزلة المتعلق بالخصوصيه دون قدر المشترك ومذهب الجمهور أو السلف على ما حكم من اتفاق ان متعلقه هو القدر المشترك لا للخصوصيات قال هنا وعلى الأول قال ويظهر اثرها فيما لو فعل خصله فعلى هذا هو الواجب لو فعل خصلته فعلى هذا هو الواجب وعلى الاول ينبغي ان يقال الواجب تعد بها لانها هي الواجب هذا فرق جوهري ليس فرقا جوهريا يعني إذا حرر قال انا فعلت واجبا هذا على قول الثاني قال انا فعلت ما هو محل للواجب هذا على قولي الاول هل في فرق لا فرق انما هو فرق في الأسماء فقط بلا اوصاف سواء فعل التحرير فاعتقد انه واجب بعينه او انه محل للواجب لا فرق بينهما البتة وانما هو اوصاف فحسب قال وقال الهندي الصواب أن الخلاف معنوي ويظهر له فوائد في الخارج احداها انه اذا فعل خاصلة يقال على ما اخترناه انها الواجب وعلى المعنى الاخر يتعدى بها الواجب كما ذكرنا الثانيه إذا فعل الجميع معا يثاب على الجميع ثواب الواجب لان كل واحده لم يسبقها غيرها وعلى رايهم يثاب على واحدة فقط قلنا الصواب انه لا يفعل اصلا هذا وليست بثمره وهي باطله قال كذا نقل الإمام في البرهان الامدي عنهم وكانهم يعنون ثواب الو ثالث اذا ترك الجميع وقلنا للامام المطالبه بالكفارات اجبر على فعل واحد منها من غير تعيين على راينا كما نقول القاضي كما نقول القاضي يكره المول على أحد الأمرين من الفئه او الاطلاق واما على رايه فينبغي أن يجبره على واحد بعينه هذا ما ظهر لي ولم أراه مقولا وعاذ لم يكن مقولا عن المعتزله ويسقط من اصله وذكر تسعه فروق بينه بين المذهبين وكلها ترجع الى الصلاح فحسب ولا ترجع إلى ثمره تتعلق بماذا بفعل المكلف فرق بين بين المسالتين فان سما لفعلها فواجب اعداها أو تركها عقيبا في ادناها ثم انتقل المساله الثانية من المسائل المتعلقه بهذه المساله وهي المحرم المبهم صح احو تحريم واحد على ابهامه وهي على ما قد خلا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين